بسم الله الرحمن الرحيم قَاهَا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا خلق الأرض والسماوات العلا Al-Rahmanu على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراء وانتجهر بالقرء فإنّه يعلم السر وأخفى حديث موسى إذ رأنا رم في الطال لأهلهم جزؤ إني أناستنا رض دعني آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاه نوديا إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني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 ألقذ فيه في الدابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على علي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 قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وارا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل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 قال فَمَا رَبُّكُمَا يَمُوسَى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الذي جعلنا نكون اضلم هدا وشرك لكم فينا سبلا وانزلنا من السماء ماءا فاخرجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأرِنُها منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وابى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم السينة وأن يحشرن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 قالوا إن هذا لنساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بقريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقيه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 فلا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب أنتم ولا أصلب أنتم في جذوع نخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابه وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا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 وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قالهم أولئك على أسرى. قالهم أولئك على أسرى. وعجلت إليك رب لي ترضى. قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري.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 قالوا ما أخلفنا موعدك بمنكنا ولكننا حملنا أسرى ولكننا حملنا أسر من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقي السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له فواف فقالوا هذا وإلهو موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرّه ولا نفعه ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم ما فدٍ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ فَتْبَعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بنا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي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 انظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنصُفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَلى الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الْهُوَى وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فلا يخافوا الموت ولا هضما، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فتعالوا الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبر أي يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبر فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا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 قال رب بما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبَقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا بلونا كلمه سبقَت بالرفك لك كان رساما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون